ثم توليكم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وما وعقت للمتقين. وإذا قال موسى قومه إن الله يأمركم أن تسبحو بقرة قالوا أتتخذناه جوات قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْيَةِ اللَّهِ وَمَنْ لَهُ بِقَافِلٍ أَمَّمَ مَا